وَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ فَذَعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِثَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقُولُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة متنا وثلاث وارباع يزيد في خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لَهُ مِن من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم